بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الى م س ج د ا ل أ ق ص أسرى بعبده ل ل ي المسجد من ا الاقصى ح ر م المسجد إلى ل ا أ الذي باركنا حوله لنريه من آ ي ا ت ن ا إ ن ه هو السميع البصير و آ ت ي ن ا موسى الكتاب وجعلنا هدى, هدى لبني ن ا ه هدى ل إ س ر ا ئ ي ل أ ل ا تتخذوا من د و ن وكيلا ذ ر ي ة من حملنا مع نوح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 وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل مره و ل ي ت ب ر و ا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم و إ ن عدتم عدما وجعلنا جهنم انما للكافرين حصيرا ان هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاء او بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آ ي ت ي ن فمحونا آ ي ه الليل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 من اهتدى ف إ ن م ا يهتدي لنفسي ومن ضل ف إ ن م ا يضل عليها ولا تذر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا, ثم جعلنا له جهنم يصلاها م ذ م و ا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 ق ل ا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا ب ع ض ه م على ب ع ض ه و ل ل آ خ ر ة أ ك ب ر درجات و أ ك ب ر تفضيلا لا تجعل مع الله إ ل ه ا اخر فتقعد مذءوما مخذولا فقضى ربك أ ل ا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه وبالوالدين إ ح س ا ن ا إن ما يبلغن عندك الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلا تقل لهما أ ف ط ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما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 ولا تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إ ن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش ي في ا ل أ ر ض مرحا إ ن ك لن تحرق ا ل أ ر ض ولن تبلغ الجبال طولا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 قل لو كان معه آ ل ه ه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والارض ومن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 وجعلنا على قلوبهم أ ك ن ه ان يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م و ق ر ا و إ ذ ا ذكرت ربك في ا ل ق ر آ ن وحده ولو على ابدارهم نفورا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 ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا ولدعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ة أيهم, ايهم اقرب ويرجون رحمه ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وإن من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 قال اذهب فمن تبعك منهم ف إ ن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك و أ ج ل ب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم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 أ ف ا ن ت م أ ن يقصف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أ م ا ن ت م أ ن يعيدكم فيه ت ا ر ة أ خ ر ى فيرسل عليكم قاصفا من الريح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 من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل اناس بامام م فمن اوتي كتابه بيمينه ف أ و ل ئ ك ف أ و ل ئ ك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا إ ل ي ك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت توكل إ ل ي ه م شيئا قليلا إ ذ ا لافقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كانوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا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 ولقد صرفنا ا ل ن ا س في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينفوعا او تكون لك جنه من نخيل و ع ن م فتفجر ا ل أ ن ه ا ر خ ل ا ا تفجيرا ل ه ت أو س ق ط ا ل س م كما ا ء ل ع م ت ع ل ي ن ا كسفا أ و تأتي ب ا ل ل ه و ا ل م ل ا ئ ك ة ق ب ي ل لك أو يكون لك بيت من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 وما من عنا ا ل س أ ن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم, لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إ ن ه كان بعباده قبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد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 ذلك جزاء ؤ ب أ ن ه م كفروا ب آ ي ا ت ن ا وقالوا واذا كنا عظاما و ر ف ا ت انا أ لمبعوثون خلقا جديدا أ و ل م يروا أن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 قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي إ اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان فتورا ولقد آ ت ي ن ا موسى تسع آ ي ا ت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 قل ادعوا الله أ و ادعوا الرحمن أ ي ما تدعوا فله ا ل أ س م ا ء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريف ك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا